أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادي سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الذين يظاهرون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 119. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 110. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 111. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 121. وللكافرين عذاب أليم 122. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات 123. وللكافرين 117. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 118. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسون ولا ادنى من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كانوا ثم ينذره بما عملوا يوم القيامه ان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ فِي النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويتناجون, وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جاء ايوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان فلا تتناجوا باثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون انم النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا آل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 في المجالس اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشذوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون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 الَم تَرَ إلى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَاهُمْ مِنْكُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء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 ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر اودون من حد الله ورسوله يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ولو كانوا مشيرتهم اولائك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عن ورضى عن اولائك hizb ul